قل لي يا فعقوم الفرار إن فرتم من الموت أو القتل وإذ لا تمتعون إلا قليلا قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوء أن أو أراد بكم رحمه ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلما إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا أشحها عليكم. فَإِذَا جَاءَ الْخَوْفُ رَأَيْتَهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ تَدُورُ أَعْيُنُهُمْ كَالَّذِي يُغْشَى عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ فَإِذَا ذَهَبَ الْخَوْفُ سَلَكُوكُمْ بِالْفِنَةِ احْدَاثٍ أَشِحَّةً عَلَى الْخَيْبِ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 التسليما